خطوط متطاطعة، سهرة تقديم، موناء غرابة مستمعين الأعزاء أهلا بكم تحدثنا في خلقة الأسبوع الماضي مع الفنانة الممثلة هدى الصيفي وتحدثنا عن عائلة الصيفي وجزء من ذكريات وحكايات كثيرة وتعرفنا على جوانب هامة من حياة المخرج محمود الصيفي الزوج وأخيه المخرج حسن الصيفي، وهما من قدم لنا أجمل الأعمال الدرامية وخاصة الكوميدية. نذكر منها خطف مراتي بنات بحري المليونير الفقير عفريته اسماعيل ياسين اشجع رجل في العالم غرام في اغسطس هارب من الزواج اقتلني من فضلك شنطه حمزة الزوج العازب نشال رغم انفه والعديد والعديد من الاعمال ولا ننسى فيلم الكمسريات الفاتنات واليوم نستكمل هذه المسيره ومزيد من الخطوط المتقاطعه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 مش هالفضة ولا تذكار اعتبريني تذكارة رفعيني اعتبريني تونية وفتيني اعتبريني كويتش وفرقعيني استحبت بالله الهدى تسيريني واعتبريني جماعة عزبيني كذا؟ هانا اعتبر الله دمعك دمعك يا راجل انت عاديم سوق ازاي يتعاكس السته ده من اسله هو انت عاديش قبالة سدبع في الفوليس احضرني ايها السائق اذا كان سائري غير لائق. أرجوك أرجوك ألا ترتكب أية حماقة واستمر يا في الصراخ. الفنانة هدى الصيفي زوجة المخرج محمود الصيفي لو تعرفنا على عائلة الصيفي من خلال حضرتك يعني كلمينا العلاقات بينهم شكلها إيه هم اصلا من هم منين هم اصلا من البردعة جنب الأنطر طبعا هو اللي عمل اسم السيفي هو الله يرحمه حماية الشيخ محمد السيفي العالم الأزهري كان هو بيدرس في الأزهر وكان بيقرأ قرآن هناك وبيدي دروس هناك والله يرحمه برضو مات وهو في الحسين يعني بعد ما عمل درس بعد العشاء بنا أكرمه لكن هو عموما هي عيلة جميلة أوي متربطة خيرة جدا فوق ما تتخيالي يعني حسن الصيفي مثلا أنا مش هقول محمود واضح طبعا ان المخرج حسن الصيفي كان هو الأخ الأكبر آه. كان في أكبر منه إخوات ما نعرفهم اثنين على الأسم أمين الصيفي كان وكيل وزارة في جهاز المركز للتنظيم والإدارة عبد العزيز الصيفي كان مفتش أول سنيوي في وزارة التعليم وبعدين المخرج حسن الصيفي وبعدين محمود وبعدين محمود هم أربعة أولاد أربعة أولاد وثلاث بنات ثلاث بنات منهم الكبيرة كانت منجوزة الحج إبراهيم عماره ولدها يبى محمد عماره وحسن عماره المخرج أكيد طبعا معروفين عائلة طبعا عائلة عماره هي تماثل عيلة الصيفي في كم الفنانين والمخرجين اللي فيها أيوة والحج إبراهيم طبعا ده كيف هي صوته يعني إذا تشهد له يعني صوت ما يختلفش على شعرتنين حديث بتقولي كانت متزوجة من المخرج ابراهيم عمارة أيوة ومعاها ما شاء الله برضو منه ولدها كان محمد وعلي وحسين حسين عمارة طبعا مخرج اللي كان عامل بخير وأنا أمصان فرلات شربات بناس كرونيات كريمات خدوا عري يا حلوين أسعارنا أكاديمات مين يولهاد مش ميت مرة قلت ما حدش يخبط على الباب وانا جوه عاوزين ايه مش انا اللي عايزه ابنك هو اللي عايز وقال دماغي بقاله كام يوم عاوز يا واد لا بابا عاوز يا واد لا بابا مش م... انا اللي عاوز دي دي, دي ماما بابا خلصت يعني قدام ابوك ما تطلب يا تقول له عايز ايه ولا بس صالح لسانك طول كده معايا انت يا واد عاوز ايه بابا انا في, في الانجليزي في المدرسة واصلا انا في المجموعة اه اصله موثوم موثوم مواصل. موثوم يعني عاوز حاجه للمدرسه بصراحه ايوه بابا انت راح النهارده المدرسه ولا بكره بكره لما هو بكره بتخبطوا عليا بيه عشان اخرج النهارده وتزعقوني ولا جوه مش انا والله بابا دي دي, دي ما اه تمام اتريس عليك حاجه لما يكتس باب ولا تسمح طب بس عايزنا نخبط عليك ازاي يا باللين بالحنيه بالهدوء ما فيش الباب تجيبيه من يا سلام لا انت بقى شنشو ولا شنشو ولا ميمون من هنا ورايح مش حاوز على قد حد حد ما ابدا امم كلكم على البوابه بتقول لكم يا بابا يا على الباب لا ما تعرفش غير اسكيب ده انا والله العظيم يا بابا بس هو اللي ما نعملش اجهزه بنوقف رن ساعد يا بابا حسام طبعا نجيب زيت زيت زيت زيت زيت وهات وصلح تبقى تصلح الجهاز انت كده حاضر يا ابو احمد انا داخل جو مش عاوز حد يخبط علي ابدا مفهوم طب والغدا اه استنى تبقى مع بعض مش مونج مش فهمت عمارة متجوز غير يعني علا العائلات متداخله شامله كان مازن وهو كان حد جميل قوي الحاج ابراهيم ده صوته فخم كده بالنسبه للاذاعه او حتى في افلامه لما بيقول الكلام في اول العمل في اول الفيلم تلاقي صوته بيؤثر ويعني له رنه خاصه هو يعني تكتك في التتر بتاع فيلم من أفلامه الحج إبراهيم عمارة أيها الإنسان إن لك غطاء من البدن فاجتهد أن ترفع الحجاب وتتجرد وحينئذ تلحق ولا تسل عما تبشر به فإن ألمت فويل لك وإن سلمت فطوبى لك أنت في بدنك تكون كأنك لست في بدنك وكأنك في صقع الملكوت فترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاتخذ لك عند الحق عهدا إلى أن تأتيه فردا متذكره فيلم من الأفلام اللي بدايتها بتبدأ بصوته أيوه كان فيلم دافتن حمامه اللي كنت أعميت فيه مع اسماء إيه اللي بتقول من الوقت سرية حلم سرية حلم آه اللي هم ال ليتي مرتين ليتي مرتين وكان الحج إبراهيم هو اللي بيقول في مقدمة الفيلم حد برضه جميل أنا يعني حذرت واجت ياخدت في العيلة وهو موجود الحج إبراهيم فأعرف شخصيا كان بيحدث تجمعات عائلية أنه كل العيلة تتجمع سوا وباللي متجوزين بالموجود من الأولاد ولا كان نادرا ما يحدث هذا ولا ده كان ممكن يحدث في الستوديو أكتر ما يحدث في العائلة ده حقيقي في الستوديو لكن في الحياة العطبائية مش فاضين هم يعني محمود السيفي على طول بيخلص عمل يدخل عمل وبعد ذلك كان بيسافر دبي برضه يشتغل بحاجات مع برايم الشاقنقيل فترة من الفترات كده في السبعينات يعني على طول محمود مسافر في دبي وفي اليونان كان عينيها بيتم تصوير المسلسلات في بره. هذه الدول ما أعرفش كان إيه السبب بس هنا برضه ما كانش الانفتاح قوي كده في التلفزيون يكمل كانش المتاحة كم الاستديوهات حاليا حاليا آه. كتير وبعدين ما تنسيش الانتاج الاعلامي ده دي حياه تانية. يعني العمل فيه فعلا انت بتخش الاماكن هناك كأنك في الشارع بجد كأنك قدام فيلا بجد يعني ده مش ما انه هو ديكورات ولا والانتاج الاعلامي لا حتى المقابر معموله في الانتاج الاعلامي حتى الهرب معمول في الانتاج الاعلامي يعني, يعني ديكورات كل الديكورات هناك, هناك كل حاجه, حاجة تخطر حتى الغابات حتى البيوت اللي في الغابة اللي واقفه على, على حد مكان فعلا هيا هوليود مصر ده أكيد. ده أكيد هوليود فعلا إحنا هوليود الشرق ده ما اختلفناش عليه من ممثلين ما شاء الله كبار ومحترمين جدا جدا. حضرتك ذكرتي إن عائلة الصيفي كانوا أربعة أولاد وثلاث بنات. قلنا البنت الكبيرة كانت متزوجة من المخرج إبراهيم عمارة. أيوة. والبنتين التانيين. واحدة كانت منجوزة ابن عمها الله يرحمهم. وصغيرة كانت منجوزة وكيل وزارة. ما كان لهمش في مجال التمثيل. خالص. ولا في المجال الفني. لا لا خالص. هل الأب الشيخ محمد الصيفي العالم الازهري كان موافق على دخولهم في هذا المجال ولكن في فيه صراعات وخلافات هو كان على فكرة بما أنه هو كان عالم أزهري آه لكن كان شخصية ظريفة جدا أنا ما شرطوش أو ما رحقتوش كانت ورفا لكن اللي عشروه عارفينه بيروك حد زي محمود وحسن شرباط ويهزر ويدحكوا لا حد لطيف مش متزمت يعني فكان شايف هو ده مجالهم يعني هو حسن بدأ مع أنور واجدي حسن الصيفي بدايته كانت مع الفنان أنور واجدي ايوه ايوه, أيوة اعتقد انه هو كان مساعد مخرج في فيلم عنبر ايوه وقلبي دليلي صح جي بداية المعرفة بعد كده هل أخرج له أفلام جي ايوه اللي كان بتاع صباح فوزي وفريد شوقي كان في فيلم خطف مراتي كان فريد شوقي وانور وصباح وليلى فوزي وغنت حتى في اغنيه انا كرهك معرفش ليه كانت حتى ما بتقولش اكرهك تقول انا اكرهك معرفش ليه انا اكرهك حقيقي حي تلاقي دباخه خفيفه لقيا بتاعه حسن السيف وبعدين في الحباب اللي وقع ده قلت ما حدش يفتح بقه حاجه نام بدي انام لا بتعلك حيطه نامت عليك عماره بحالها بدي يا ناس ما فيش لا حد ما ده في النور ولا ماذا yeah. في في الدلمة؟ جمال طبع تتفيني تعود في الارض؟ انت اللي تعود في الارض وش انا؟ انت تفاهميني انا تحت امرك هو انا اللي رح نقشرتك؟ لا اسمع ما اقولك ما تلزمينيش قبتع الشباك وطوحني قبل ما اتطوحني حكون كتفتك وموتك وحرقتك ودقيتك وعجنتك وخبستك وفرقتك على عيال في الحارة يا وليه تلمي لحسن لو مدت ايدي عليكي هخلي صباحيتك تبقى في الهلال لحظه يا ريت وماله ساعتها حضرتك هتكون مانس في سجن ابو زعبله اللي نفسك فيه يا اخوان ايبة تقيله اللي حاطه على قلبي دي يا سيد اعملي معروف غرم من وشي انا ما بقبلكيش حاسب حاسب هو انا اللي على لوجودك انا بكرهك بس <تصفيق> انا كرهك انا كراك ما معرفش لي انا كرهك وجابوا حبل المشنقه في رقبك بربك واكره النسمه اللي اشوفها بيتها وانت جنبها واكره الورده اللي اعرف انك انت تحبها واكره الشمس اللي اشوفك ماشي حتى في ظلها واكره الدنيا لو انت تكون صحيح من الام نصفحه على خير ونجوم شبها من خلال الأعمال اللي قدموها لكن خلينا نتعرف عليهم بشكل شخصي يعني المخرج محمود الصيفي كان يتميز بإيه كزوج وكأب ولا كان غير متفرغ للأسرة والأعمال وخدا وما بتشوفهوش تقريبا لا بنشوفه لكن أعمال أه بشتغل ومش متواجد دايما لكن هو كان زوج حنون جدا وأب بيحتوي ولاده جدا هو سابهم طبعا ما يعتبروا برضو أطفال لكن هو كان حنين حنين قوي بعدين هم متربيين قوي مقدمين قوي آه حياتهم يعني ولاد عالم أزهاري متربيين قوي متربيين فعلا يعني عمره بحسه يلا في البيت عمره ما يتلفظ بعرفظ لا لا لا لا خالص يعني حتى في التفاهم صوته ما يعليش ما يقولش كلمة بلهاش لازم خارجه لا لا يعني أنا عشرت محمود السيف الله يرحمه 17 سنة لا يرحمه لكن ما بشوفش راجل زيه أو بمعنى أصخح ما بشوفش راجل بعده غاية النهاردة لو كنت تعبانا ونمتز علانا أي حاجة ما بشوفش في منامي غير إيه بحلوة بطبطب علي هو محمود السيفي يعني بعد العمر ده كله هو متورفي هي إيد الحنينة أولادهم لم يحاولون أنهم يجمعون أعمال عائلة الصيفي هو اللي شاطر جدا جدا ابن حسن عمر الصيفي, عمر الصيفي المخرج عمر الصيفي هو منتج فني عمر ده برضه راجل جميل متربي وعنده كل الفهرس بتاع العيلة كله من أول جده لغاية زهرة العالم يعني, يعني هو شجرة العيلة, العيلة. أيوة. كله أوه. تلاقي عند عمر لكن بالنسبة للأعمال اللي قدموها هل قام بحاولة الحفاظ على طبعًا. التراث وتجميع هذه الأعمال وحتى الشرائط بتاعت الشيخ الصيفي هو طلب من الإزاع انهم يسجلوا له حاجات للشيخ الصيفي وموجوده عنده برضه حتى شاطر في حتة دي قوي ومعتز بإيلته بإسم إيلته وما بينساش تاريخ ما بينساش ولا عيد ميلاد ولا تاريخ وفاة ولا, ولا ولا حاجة مازال على تواصل معك رغم رحيل الزوج اللي هو المخرج محمود الصيد أيوة أيوة آه. طبعا مش ابن عم ولدي ابن ومازال عم. على تواصل معاه أيوة وبيكلم بنتي لما هو بيرندا تجي على طول جميل إني يظل آه. العلاقات متواصلة الدنيا ما تاخدناش ناش هو هو شاطر في الحتة دي شاطر جب جد. عمر بحس إنه هو هو لامي من الدنيا لامي من العيلة وعلى طول هو المتواجد يعني حد تعبان حد توفى حد عنده مشكلة عمر موجود هل في فأفراد عائلة الصيفي ظهرت نقول مواهب فنية أخرى غير قلنا هاي هاني حفيد المخرج محمود الصيفي وعمر الصيفي ابن المخرج حسن الصيفي آه. في بنت زهرة اللي هي منال منال الصيفي مخرجة وعملت سينما وعملت فيديو هي ظهرت العولة كانت متزوجة من حسن, من حسن الصيفي في فترة من الفترات ولها منه بنتين اللي هما منال الصيفي وأمل, وأمل وأمل كانت متزوجة من أخو إلهام شاهين أي من شاهين. لكن المخرجة منال الصيفي معروفة ولها أعمال أي يوم متجاوزة برضو أشرف مسلكي ده التداخل بين العائلات الفنية <تصفيق> كبيرة أوي. يعني يمكن إحنا كمستمعين يعني لا نعلم هذا التداخل بالقدر الكافي إلى حد ما ده أكيد أكيد آه. يعني أنا شرفوزتهم فعرفة التفاصيل التفاصيل كلها أكيد أمل بنت زاهرة كبيرة معاه ولدين ولد في الإخراج محمد شاهين والصغير محمود شاهين في التصوير السينمائي يعني, يعني هما الاثنين برضو مجالات فنية بأشكال مختلفة أيوة كل واحد أستاذ في مهنته بصراحة لما بيتعارد عمل من أعمال عائلة الصيفي هذيك بتشوفيه بأني عين يعني هل إنك متعودة عليه ولا بتستمتع فيه وتستعدي ذكريات بستمتع فيه جدا مش عارفة أقول لك بعيش فيه آه ده هنا كانوا بيعملوا كذا آه ده هنا كانوا جايبين كذا انا كنت غلبيت الوقت حتى وانا معايا أولادي كنت بيبقى مع محمود في الاستوديو كان بيبقى في مصر وخاصه لما بيبقى تبع حسن واللوكيشن كانوا بيصوروا في الفيلا عند حسن كتير ده لوكيشن عائلي بقى يا ايوه <تصفيق> ايوه على فكرة كمان لما كانوا بيصوروا في الفيلا عند حسن عمر ما حد بعد جاب ريك من متبرة يعني الغدا لازم يقفل بيت عبد حسن المجموعة كلها بيت الكرم هو بيت حسن السكي البيته كان فين بقى في مصر الجديد الفيلا بتاعته ده اللي كان بيتم تصوير أعمال كثيرة فيه كتير في تبع أو تبع غيره كمان وعمره بأخذ فلوس تاعت تصوير وكلام الفاضي ده لا خالص مش بيأجر فيلا لا هم زمل و جاييني معايا نهاردة شيشة يا كيد بعلمين يا يا عم عقلين. ليه ما تاخد علاقة ليه يا جيد ما لله ونزل طلابات لكل الموجودين على الحساب. لا لا لا لا لا حدي جاب عليك تخطي لا كيفها يا كنع نسبك حلوة يا معلم اه ميب زع يا خشبة زع يا خشبة تتفتح الشبابيت <سؤال> يا رجل غريب عن الحد رجل مين اللي قاعد في القهوه عبت القلب كان ماشوراته الاستك اه ده شخص بيتك متشعريش بعيده <تصفيق> طيب لكن انا ماشوفتش حبل كيف انما انا شوفت فيك <تصفيق> في سيدنا الحسين وشافك اه كلمك بالعنين بس <تصفيق> يبقى خلاص خلاص ثابت مين قالك ارشي غير زي بعدك عرفت لما يلعبك اتنا كمان اثنين طمرين انا لي الاثنين يا فيز معلمين ثاني احنا مش نقوم بقى نقوم ليه بعد ما حصل تفاهم حصل التفاهم ازاي بقى ما هي قفله الشباك ليها معنى ومعاني آه دوله ما تفهمهاش انت يا دغب كبر والله الامر يا <تصفيق> معلميه هات يا ابني بقى نزيح دول ونقوم على طول احنا ورانا ايه هات كمان حاجه للشيشه يا ابني عامر احنا مش مسافرين طلطه الليله دي يعني هي يا طنط حطير اد احنا قاعدين اه اه شلاح حسين شلاح حسين هو على ما أسمع عن المخرج حسن الصيفي شدة الكرم وإنه كان ممكن يكون خلصوا تصوير في يوم بدري مثلا يقول لهم إيه إحنا هنطلع على اسكندرية النهاردة يطلعوا علشان مش عارفة يتغدوا في اسكندرية ولا يتعشوا في اسكندرية ويرجعوا ده حقيقي, <تصفيق> ده حقيقي. لا حسن كريم جدا يعني كان بيعمل نوع من الجو العائلي بين أسرة العمل استمت... الفني كله يعني تستمتعي استمتعي وانت قادمعي حسن ده تاريخ فعلا تاريخ أنا لما كنت بعض قدامه يحكي لي على الحكات عن أنور وجدي وليلة مراد وليلة فوزي والناس دي حسن كان موصوعة فعلا لتاريخ السينما ياريتو سجلي الحكات دي كنت لسه هقول لحضرتك فعلا كنا نحتاج انه يوثق ده حتى لو بتسجيل صوتي ياريت. ياريتو عمل ده لان أكيد كان عنده حكايات كثيرة أوي. وأسرار كثيرة ويعلم الكثير عن خلفيات الأعمال ومين كان هيقوم بعمل واسند لغيره وهكذا أوه. كتير يعني كان بيقعد يحكي حاجات انا كنت بستمتع مع حسن الصيفي على فكره كان بالنسبه لي هو كان حكاء بطبعه ايوه بس مش مقلمه لا الراجل موزون قوي تستمتعي فعلا بحواره حديثه حد مليان عنده حاجات الخاصه بالسينما ايام كانت السينما لسه مش السينما اللي احنا بنشوفها دلوقتي فوجئنا في يوم من الايام بمطربه جديده اللي هي الفنانه شاديه العظيمه كنت بشتغل فيلم في استوديو شبرا كان اخرج عز الدين ذو وانا كنت معاه مساعد وفوجئت بالفنانة شادية مع والدها انها واحدة بتغني وعايزة تشتغل في السينما فقدمتها للقصة انور وجدي وسمحها وسمعتها الفنانة ليلى مراد وساعدهم جدا بسطر وتعاقدنا معها على فيلمين وفعلا الافلام دي نجحت وكسرت الدنيا وعملنا سلسلة افلام بقى كتيرة ياسين والنور الدمرداش برضه عملنا له فيلم تاني اللي هو برضه البطل وبعد كده اكتشفت انا طفله صغيره في مالها ليلي بترقص اللي هي الفنانه فيروز فعجبتني وكنت ما كنتش انا لوحدي كنت انا وحسين فوزي المخرج وعباس كامل والحج وحيد فشوفناها في المحل الحياة حازة اعجابي فاخدت اتفقت مع ابوها ان احنا نلتقي في مكتب اناور وجدي وفعلا قدمتها الانور وجدي وتفرج عليها وهي بترقص وقعدت ليلة مراد مبسوطة منها وتطبل لها وهي ترقص وتغني وتقلت الناس فمن هنا جت لنا فكرة ان احنا ننتج فيلم عن الاطفال الصغيرين فقلنا نعمل فيلم ياسمي وكون الفكرة وفعلا عملنا فيلم ياسمين وطبعا كرس حياته كلها في خدمتها لحد ما ربنا وفقنا وشفتوا الفيلم كان في منتهى الجمال حسن الصيفي I was with a strong stuff and they were looking جدا a beautiful job. Yes, very good. So, he, as Sifia, gave a good story and a second in film with each other. I didn't know how to do it between the two and the two are والاثنين بيحبوا the والاثنين عايزين want to look هو look and look. You want to look and look هم مش شكله جميل لكن سبحان الله مساء الخير يا سب ذكي، يستعد بفضعك يا سامر ازاي ان شاء الله تسلامي رأسة البلادي طبعا داروي قاعدوا يستقفولك زيادة من ساعتين يا، وانتي امتى هتجي تتفرج يا سامر انا نفسي اتفرج بس انتي عايزه ابويا يقطع رقبتي وحيا عرف من ايه يمكن تيجي التوبة في المعطوب وحياتك ما حيا نفس اتفرج عالطلة اللي بتشتغلي فيها عايزة اشوفك وانت بترقصي والمزيكه بتدق ولو عجبك الحال يعني حعمل ايه يمكن تشاوري عقلك يعني انفع فستان وريه شويه توليد تجنني صحيح يعني اقدر اطلع ارقص قدام الناس ترقصي وتهيصي وتفرشي وتيق كمان يا لهوي ابويا تصبحي على خير حتيجي بكره انشالله <تصفيق> <تجل>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نصرح. نصرح. نصرح. نصرح. نصرح. نصرح. نصرح. الفنانة طول هدى الصيفي زوجة المخرج الراحل محمود الصيفي اتكلمنا عن تفاصيل عائلة الصيفي ببعض اعمالهم ايه اللي حضرتك بتتمني أنه يتحقق في مجال الفن أو بالتحديد لعائلة الصيفي بالنسبة لأعمالهم الفنيه. بتمنى لهم كلهم صراحة من أحسن لأحسن. من عمل لعمل أعلى من نجسي طبعا أثبت تتوجودها وربنا يسعدها ويخلي لها ولادها ويجوزها وحياتها. و... كل العائلة بتمنى لهم كل خير. أنا عيشت في وسط العائلة دي أجمل أيام عمري. ما قدرش أنكرها أبراً. أحلى وقت عشته في حياتي فوسط الناس دي صحيح أنا حالياً ما بنال تقييش كتير لكن في بينا اتصالات وفي بينا ود وهم عمرو ما نسيوا إنه هو ولد عام إذا كانوا أولادي ولا أولاد حسن إحنا كنا مترابتين وهم عيلة حلوة قوي ربنا يسعدهم جميعاً وبالنسبه لتراث عائله الصيفي الفني يخسر انه ما توثقش يا ريت كان حسن الصيفي حتى سجل بصوته اللي كان بيقوله ده كان موسوعه موسوعه حد مش عادي حسن كان كانوا بيشتغلوا, بيشتغلوا بيشتغلوا بيشتغلوا وما بيفكروش في ان يجمعوا الأعمال لا بس حسن اشتغل كتير قوي وكان طبعا ملازم لي المخرج محمود, محمود الصين طبعا محمود, محمود. كان أغلبية وقته عند حسن يعني أو كان بيجي في البيت وبيتواجد لكن أغلبية الوقت ما حسن يعني هما لو مش في التصوير يبقوا في المكتب بيحضروا يبقوا مسافرين بيشوفوا لوكيشن مرتربتين هو كان بالنسبة له الأخ الأصغر وهو كان بالنسبة, بالنسبة لمحمود الأب. يعني أب روحي وهو ما كانش بيتدخل في حياة حد بصراحة حسن لا يعني بالعكس لما كان يبقى فيه أي حاجة ياخد الأمور البساطة أي حاجة تتقلق أي انفعلات تحصل ياخد حاجات بسيطة ربنا يرحمهم جميعا يعني الحقيقة هم قدموا لنا أعمال كثيرة جدا ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير وفي تاريخ السينما المصرية كلما كل هنتفرج على فيلم ونشوف في المخرج حسن الصيفي والمساعد محمود الصيفي فورا هنتذكر الحكايات الجميلة اللي حضرتك حكيتها ربنا يخليك يا حبيبتي ربنا يخليك يا مونة وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء كل الشكر للفنانة هدى الصيفي زوجة المخرج الراحل محمود الصيفي أمتعتين بالحكايات الجميلة اللي استمتعنا بيها مع حضرتك عن عائلة الصيفي عن المخرج حسن الصيفي والمخرج محمود الصيفي وعائلة الصيفي كلها مرسية يا من على هذا اللقاء وأنا بشكرك وبشكر الإزاع المصرية شكرا لحضرتك مرسي يا حبيبتي ربنا يخليك ويسعد بلدنا بكل خير يا رب الأسبوع القادم مزيد من القطوط المتقاطعة مع منا غرابة كل شكر لمنتاج كريم أم حالي.